صلى الله على محمد من آل سعودي هذه هذيك المساله ما شفتوه راجعته تساله الثمانون إذا اشترى بالرد في قبل اقراد القنس جاريه يعني بعد ان استقر القنس محسوب يعني بعد ما مر حول كاملا على الرد واستقر القنس فيه بعدين نحو الخمس اشترى جعريتها لا يجوز في الوقت فان الخمس قد انتخذ اليها فلا يجوز يستصرف فيها لا نوع يستصرف كما انه لو اشترى بالخمس ثوبان هذا يجيزوا في الوقت ولو اشترى به ماء للغسل او الودو لن يصح وهكذا سيدنا قدس سره يفصل والتفصيل في محله أن الشراء تارة بعين الرابح ومرة هذا التقصير تارة بالكلية مع الوفاء الرابح يعني تارة يشتري جارية بخمسين درهم كليات لكنه في مقام الأداء يؤدي 50 من الربح الذي تعلق بالمعاملة، هنا لا إشكال في صحة المعاملة، أنها لم تتعلق بالربح، وإنما الربح في مقام الأداء صار مسابقاً للوفاء بالثمن، وإلا المعاملة ما تعلقت بشخص الربح حتى تكون المعاملة باطلة. المعاملة صحيحة إذا كان دفع الربح ثمن، فهو ضامن الرسمة لا موجود عند المشتري. فعليه أن تفترجعه آمن وللمعاملة صحية تارة تكون المعاملة على شخص الربح نفس الربح دفعه كمان. يعني قال أشتري منك الجارية بهذا الربح فصارت المعاملة واقع على شخص الربح هنا إذا صارت المعاملة واقع على شخص الربح فنقل الربح للمشت... للبائع وأخذ منه الجارية هنا يقول سيدنا قدس سره المعاملة باطلة سواء قلنا بأن أدلة التحليل شامل للمقام أم غير شاملة فبعبارة أدق المعاملة, المعاملة باطلة لا يجوز له التصرف في الجارية سواء قلنا بشمول أدلة التحليل أمناه فهل لا يجوز له التصرف في الجارية أما إذا قلنا بأن أدلة التحليل شاملة للمقام فعن التحليل بالنسبة للبائع وبالنسبة له وبالنسبة له تصرف الحرام بالنسبة للبائع البائع وصل إليه مال فيه خمسون. من شخص لا يخميس عصيانا فبالنسبة للبائع الثمن على بمقتضى أدلة التحليل ولا يجب عليه فيه الخومس فالمعاملة صحيحة إذا قلنا بشمول أدلة التحليل المعاملة صحيحة والربح انتقل إلى ملك البائع وليس عليه خومس بمقتضى أدلة التحليل إلا أن المشتري لا يجوز له أن يتصرق الجارية لماذا؟ لأن الخمس بأدلة التحرير انتقل قاهرا من الثمن إلى, إلى المثمن انتقل من الربح الذي دفعه الثمن إلى نفس الجارية فبعد أن كان الربح الذي دفعه الثمن هو متعلق الخمس صارت الجارية المتعلق بالخمس فلا يجوز له أن يتصرق إذن المعاملة وإن صحد لا يجزل هو يتصرف الجارية صار واضح وأما إذا قلنا بأن أدلة التهليل لا تشمل المقام كما إذا فرضنا شنوه إذا افترضنا أن البائع عام من أهل العام وليس من أهل الشيء فلا هو أدلة التهليل إذا لم تشمله أدلة التهليل فالمعاملة حين يدين باطلة وإذا كانت المعامله باطله فحينئذ الخمس ما زال في الربح الذي دفعه ثمان واذا كان ما زال الخمس في الربح الذي دفعه ثمان اربعه اخماس من الربح صحت المعامله فيها وخمس من الربح لم تصح المعامله فيه فكذلك في المثمن الجاري اربعه اخماس منها ملكها هذا الانسان ولكن خمس منها لم يملك لنا مقابل الخمس الذي هو موجود في الريم فلا يجوز له التصرف فيه لأن خمسا منها مشترك بينه وبين شنو البائع نفسه في اعتبار أنه هنا الخمس ما ملكه خمس الجاري ما ملكه فما زال مملوكا للبائع واضح؟ إذن على أي حل وجزء له تصرف جاري صحة المعاملة أم لم تصح شملة هذه الذي التحديد أم لم تشملها؟ تم حل الكلام في وقوع المعاملة عوضا أو معوضا على العين الشخصية التي تعلق بها الخمس لا على الكلية ولذا كان على الكلية المعاملة صحيحة وأنما هو يضمن الخمس يرفض. ولا ينبغي أن مر حين إذن في عدم جواز التصرف في بالجارية المشترات سواء قلنا بالشمولة بدل التحيل مقام لم أم تقول أما على الأول وهو الشمول فلأن المعاملة وإن صحت إلا أن الخمس ينتقل حينئذ إذن العرض يعني ينتقل من الثمن إلى نفس الجارية. فتكون الجارية المتعلقة بالخمس بنفسها فتتحقق الشركة فيها كالاصل فلا يجوز له التصرف واما على الثاني وهو اذا قلنا بالنسبة للتحليلات المعاملة باطلة اذا المعاملة باطلة يبقى ما يعادل حصة الخمس يعني خمس الجاري اللي يعادل خمس الربح يبقى على ملك مالكه الاول فلا يجوز له التصرف الجارية لان خمس منها ملك من مالكها الاول هذا نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يديه صاحب العروق بالسر يقول لو اشترى جاره وما دفع الربح كله الى البائع دفع اربعه اخماس وابقى مقدار خمس في يديه هنا يقول صاحب العروق صحة النار هذا مبتنئة شنو يبتني على أن تعلق الخمس بالعين سنخ تعلق الكل بالمعين لذلك إذا استثنى نقدره فصح المعامله وأما على مبنى أن تنعلق الخمس بالعين سنخ تعلق مثلا الشركة أو الفصل المشاع لا يصح ذلك المسألة الواحد والثمانية قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في نفس عام الربح وتمكن من المسير من مؤونة تلك السنة في نفس السنة ربح وضرب الربح استطاع وصرف ما عنده في الحاج ما فيه خمسون بار خمس حجة خمس حجة إذا ربح في نفس السنة وصرف الربح في الحاج وهذا من أجلها مصادق المؤونة فلا خمس وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات والظاهر ان المدار على وقت انشاء السفار فان كان إنشاؤه في عام الرجل فمصارفه من مؤونته ذهابا وايابا وإن تم الحول في اثناء السفار <تصفيق> عليه الصلاة لو بدأت ترجو يوم تاسع ذي يوم عرفه او اذا سمعت يوم تاسع حينئذ هو بدا السفر متى بدا السفر من نصف القاعدين جميع ما يصرفه في سفره يعد مؤونه لا يجب فيه الخمس وان زاد على نهايه السنه يعني هو ما رجع شنو ولا 15 مترند في الشيء فستة ايام من السنه الافيه صرف فيها مؤونه هذه السته الايام معنا خارجه عن السنه السابقه من السنه الاتيه تستثنى ايضا لان المدار على وقت انشاء السفار لا على وقت المؤونه متى بدا الوقت بدأ الوقت من خمستاعش زحفا يعني بدأ الوقت قبل مجيء السنة هذه المؤونة اجرت الحملة مثلا اجرت طعامه وشرابه وما شبه ذلك هذه المؤونة متى بدأ يتكفل بها هذه المؤونة تكفل بها قبل مجيء يوم السنة بما أنه تكفل بها قبل مجيء يوم السنة فتستثنى من أرباحه لا يجب فيها الكومت وإن امتد وقتها إلى ما بعد نهاية السنة المدار على وقت التكفل بها صار واضح هذا ما ذكره صاحب العروة قدس سره ولكن سيدنا قدس سره قال بأنه مؤونة الحج على ثلاثة اقسام القسم الأول ما كان يصرف قبل الحج لشيء يبقى بعد الحج كمان أنه إذا احتاج الحج يحتاج لإحرام هذا الإحرام يشترى قبل الحج ذات أنه يبقى إلى ما بعد الحج أو يشتري مثلا فراشا مثلا ينام بعد الفراش يشتراه للحج يبقى إلى ما بعد الحج لا أشفع له هذا مستثناه، لأن هذا من مؤونته عرضاً من معونة هذه السنة. ما يشترا في هذه السنة لينتفع به هذه السنة، وإن كان يبقى إلى السنة الآتية، لأنه إلا من المعونة هذه السنة، فيقود من معونة الحد المستثناه. رأي تري عليه فهم؟ واضح؟ النوع الثاني من المصاريف ما يدفع من الآن. وإن كان تنفيذه لا يتم إلا بعد الحج هذا الإنسان لا يستطيع أن يذهب الحج إلا أن يدفع أجرة للمقاول من الآن يدفع ولا يستطيع أن يذهب الحج إلا إذا دفع ضريبة من الحكومات الحكومة الخارجية حكومات الكذا زين لا بد أن يدفع ضريبة من الحكومة أو ما يدفعه من الضرائب ومن الأجور أو ينفعه قبل الحج وإن كانت الجهات هؤلاء لا تستعملون إلا بعد الحج متى افتراض على أي حال هذا الأمر لا بد أن ينفعه قبل الحج يعد من هذه السنة ويستثنى ويسعى عليها في في السنة. القسم الثالث هو المؤونة التدريجية لكل يوم بيومه مدام هو في الطريق يصرف في أقل هو الشيء بعدان في أقل هو الشيء هذه مؤونة تدريجية كل يوم بيومه هذه ما قبل يوم السنة بريء، ما بعد يوم السنة ليش استثنى دعاء؟ يوم سنة يوم تاسع بالحجه ما صرفه قبل يوم تاسع بالحجه كل مستثنى من الرسماعي شيء، أما ما صرفه بعد يوم تاسع بالحجه يعد من مؤونة السنة لي لا من مؤونة السنة السابقة خب دليل أن دعيتي سنة؟ ما صرفه بعد يوم سنته يعد من مؤونة السنة السابقة ويسخط عنه الخامس هذا بأي دليلين بأي موجبين فرام السيد متين وانه لا في معين كمان عنوه الربح ما دام انهم نقول انهم الخمس لابد من مرور السنة كامدة فعلى هذين من يفترض انه هذا ربح المال. في أواخر ذي بنقاعده أو أيام الحج، وهذا بنفس الماء. إذا ربح ما في في نفس الماء ما ما أقول هذا الذي ربحه وصرفه في الحج لا إشكال فيه. يا حبيبي ابننا جلال الخمسين. الكلام فيما يصرفه بعد نهاية السنة. حتى ما هذا بعد السنة لكنه الربح اللي ربحه. مو انه مثلاً حال عليه الحوم شبه خدث مثل الآخر نحن نفترض انه ربح اما انه عنده سنة جعلية واما انه ربح هذا المال في تسعة ذي الحجة لعام السابق ولي هذا المال في تسعة ذي الحجة الام سبقه الان جه تسعة ذي الحجة بقي من هذا المال شنو بقي من هذا المال خمسمائة ريال يصرفها باشر وورا يعني يسقط على الخمس الان اليوم مم. لا بتشير لهم. وانت كذا يحتاج يسفر بعشر أو واربعين. كذا يحتاج يسوي. مسألة الثانية والثمانون. لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له هو مهنته أن غوص طلع اللؤلؤ أو مهنته أن يبحث في الأرض وطلع معادن هذا زمان الآن معدن يريد الدول لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولاً ولا يجب عليه خمس آخر من باب المكسب بعد إخراج المعدن سنة الآن هو مهنته هو إخراج المعدن فأخرجك معدنين أخرج ذهبا من الأمر ويجب عليه إخراج خمسهماً من باب خمس المعدن فإن خمس المعدن الذهب إذا بلغ عشرين دينارا يجب فيه الخمس من باب أنه معدن ولا يستثنى مؤنسان هذا بمجرد الحصول عليه الخمس ما يستثنى فيه مؤنس فلو بقي هذا الذهب إلى ما بعد مرور سنة كاملة عليه هل يجب إخراج الخمس منه مرة أخرى بعنوان ما زاد على المؤونه يعني يخرج خمسين، خمس من الأول بعنوان خمس المعدين وخمس بعد نهاية السنة بعنوان خمس ما زاد على المؤونة هل يجب إخراج خمسين أم لا ذكر سيدنا قبسة الرؤ أنها هنا قولين القول الأول بالنشف تعدد العنوان يجب تعدد الحكم بعد الأصل عدم تداخل الأسباب بعد. يجب عليه خمس المعدن حين الحصول عليه حصل على معدن يجب, يجب عليك خمس ما زاد على مؤونتك فهم زاد على مؤونتك مقتضى تعدد العنوان هو تعدد الحكم المعلق على عن العنوان والاصل عدم التضافر ليش عليه خمس واحد بس في التصار مش هذا خطأ قوي القول الثاني ما اختاره المشهور منهم سيدنا قدس سره لعدة ادله الدليل الأول يقول سيدنا قدس سره مر علينا فيما سبق بأن موضوع الخمس عنوان الفائدات لا عنوان الكاس. تعلم هو أن عيوان كشمة السنة ومامه وغيره انه لا يوجد عنوان الفائدة موضوع الخمس عنوان الفائدة لا عنوان الجزء لموثقة سماعاء الخمس في كل ما أفاد الناس من خليلنا فائدة بما أن موضوع الخمس هو الفائدة فوجود الخمس في المعدن والكنز والغرص مو من باب انه معدن وغاص من باب انه فائده تون الموضوع واحد الموضوع واحد اصلا وجوب الخمسي في المعدن كوجوب الخمس فيما زاد على المؤونه الملاك واحد ملاك وجوب الخمس في المعدن لا كونه معدن ملاك وجوب الخمس المعدن انه فائده تون ملاك وجوب الخمس فيما زاد على موهد السنة أنه فائدتون فالملاك في وجوب الخمس في جميع الأبواد إلا الحلال المختلف بالحرام لا مطلق ملاك وجوب الخمس في جميع الأبواد هو عنوان الفائدة غنائم الحار الغوص المعدين الكنز كله شنوه؟ عنوان الفائدة موضوع واحد فإذا وجب عليه الخمسو يوم حصل المعدن طلعه وجب عليه الخمسو بأي عنوان؟ بعنوان الفائدة المفروض لا عنوان المعدن طلع خمسة بعد مرور السنة هم يجب عليه الخمس مرة أخرى بنفس العنوان بعنوان الفائدة؟ لا معنى لذلك يعني يريد أن يقول سيدنا قد سر هذا الدليل أنه ما تعدد العنوان ان غير تقول التعدد العنوان يوجب تعدد الحاكم يقول ما تعدد العنوان عنوان واحد ان تقولون بان التعدد العنوان يوجب تعدد الحكم المعلق على هذا العنوان قد ما تعدد ما وجد المعدن وجد العنوان انه فائده فكيف يجب فيه الخمس بعد مرور بنفس العنوان بعنوان انه فائده لا اسم في الباب انه وجوب الخمس في المعدن وان كان بعنوان انه فائده لكن ما سميت منه مئون سنه فقلت الخمس في المعدن وان كان بملاك انه فائده لكن لا يستثنى منه مئون بينما الخمس في ما زاد على المؤونه وان كان بعنوان الفائده لانه يستثنى منه المؤونه الجميع بملاك الفائده وان كان حكم هذا انه لا يستثنى من المؤونه استثناء والمؤونة من هذا وعدم استثنائها لا يخل بمقام أن المراك الجميع وعناومل فإذا صار واضح؟ قايته أن الأدلة الخاصة دلت على أن الوجود في الغرسة المعدن فوري ما استثنى منه المؤونة كما هو مقتبلا إطلاع أيضا في كل في قولي كل ما أفاد الناس من خير كثير فيه الفاضل وإن خرجنا عن هذا الإطلاق بالأدلة الخارجية وقيدنا الوجود بعدم الصرف في مؤونة السنة بنحو الشرط المتأخر خرجنا عنه في خصوص ارباح المكاسب لا في جميع العناوين وإلا يبقى في جميع العناوين على نحو الخورية وبالجملة لا يجب الخمس في هذه الموارد بأجمعها إلا بعنوان واحد وإن اختلفت في الأحكام من حيث استثناء المؤونه وعدمها فلا تكرر في العنوان ليحتاج إلى التعدد واضح نعم. وما ذكره محل تأمله باعتبار أنه إذا كان الملاك في الجميع. هو عنوان فائدة أولاً هذا خلاف ظاهر الأدلة الفمس على خمسة الشيار المعدن والغوص والكنز والحلال المخلوق بالخرام الآن ومصاريكو ظاهر الأدلة أن نفس العنوان هو موضوع الخمس لا بعنوان أنه قائد نفس المعدن بما هو معدن موضوع من الخمس لا بعنوان أنه قائدة هذا ظاهر الأدلة ثانياً انه اذا كان الملاك انه فائده شكراً لماذا ستريت 74 سنة ماذا ماذا اذا الملاك ثانياً ما يصدق عليه أنه فائداً إلا بعد استثناء الم再见 تاهز اذا كان الملاك في وجود الخمس في هذه الأشياء وعنوان عنوان الفائدة لا يصدق الفائدة إلا بعد الاستثناء لم lion'tight ơi لا يصدق عنوان الفائدة staff فلماذا خصصتم انه يستثنى المؤونة من الارباح المكاسب ولا يستثنى المؤونة من غيرها مع ان الملاك الجميع واحدون وحدة الملاك تعني وحدة الحق تعدد الحق يكشف عن تعدد الملاك معهد فإذا هناك تبث الخمس في المعدن بما هو معدن فائدة لم افترض انه مثلا المجنون مجنون هو اللي حصير المعدن وضيك بطل الخمس في المعدن سيدي قال المجنس تفاض مصر يجيب بطل الخمس في المعدن بطل الخمس بالمعدن بعنوان انه معدن فغض النظر عن عنوان الفائدة واضح؟ سيدنا قدسة رؤية يقول ثانية افترض العنوان تعدد تنزلنا ماك يجب الخمس في المعدن بما هو معدن إن يجب الخمس في أرباح المكاسب بعنوان الفائدة برضه ذلك لا يمكن الالتزام بوجود خمسين وإن كان ذلك فإن النسبة وإن كانت عموما لأنه قد يحصل الغوص ولا يسمى كسبان كما إذا هو غاص نشف شوية بدنا في البحر لتنشيط البدان فإنهم يقولون أرباب الرياضة أن أقوى رياضة بدنية ورياضة السباحة هذا يسبح فنزل لكي يسبح فحصل على لؤلؤة اتفاقان فما يقال كسر ما كان قاسب الكسر ما أقف في عنوان قاسب وقد يحصل الغوص ولا يحصل الكسب وقد يحصل الكسب ولا يحصل الغوص الكسب غير الغوص مثلا. فبينهما عموما من واج إلا أنه تاركان نقول بما قال به ابن إدريس وهو أن الخمس لا يثبت في المكسب لا بعد مو مو يثبت مشروع بشرط متأخر لا أصلاً ما يثبت. لا يثبت الخمس في المكسب حتى تمر عليه سنة كاملة. والمشهور يقولون يثبت لكن بشرط بشرطًا. على قالت ابن إدريس بلي جهة الحجة هذه. تعد بالعنوان تعدد الحرام. اليوم يجب الخمس بهذا المعدن بعنوان أنه معدن لأنه اليوم حصوله بعد مرور سنة يجب الخمس بهذا المعدن بعنوان أنه مكسب زائد على المعدن على كلام ابن إدريس ترى لكن على المبنى الصحيح أنه الخمس يثبت في الربح من حين ظهوره لكن معلقا على شرط يعني الان أنت طلعت المعدن الان يثبت فيه الخمس بعنوان أنه معدن الان يثبت فيه الخمس بعنوان الفائدة فيثبت فيه خمسان في ان واحد الا ان احد الثبوتين فعليا هو ثبوت الخمس بعنوان انه معدن والثبوت الآخر تعليقيا مشروط بشكل متاخر وإلا كلا الثبوتين في ان الحصول على المعدن الشكل يصير بعد على هذا المسلم يقول هذا المسلم ظاهر النصوص ظاهر النصوص انه متى ما حصل على معدن يخرج الخمس والباقي له هذا المسلم يقول لك هذا المسلم يقول لك هذا المسلم يقول لك هذا المسلم يقول لك هذا ظاهر يقول لك هذا المسلم يقول يخرج خمساً والباقي له باقي له يعني اربعة اخماسة باقي له كلمة الباقي له لا تجتمع مع ثبوتي خمسة اخر عليه ولو مشروط بشرط مش ارض مو اتأخر يجتمع ذلك مع كلمة الباقي له صار وهذا كما ترى منافر الظاهر النصوص الوارد في الغوص هو المعدل ونحوهما حيث ان ظاهره ان ما يستخرج في يملكه المستخرج بتمامه بعد التخميط بحيث تكون اربعة الاخماس الباقيه بتمامها له بل قد صرح في ذلك في بعض النصوص فلو كان عليه خمس اخر فمعنى انه ما الى اربعة اخماس الا بس ثلاثة اخماس وهو خلاف ظواهر الادلة كما عارض صعى ظواهر الادلة ونابل سالت ابا جعفر عليه السلام عن الملاحه قال وما الملاحه قلت بعد الجيش ارض سبقه مالحه يجتمع فيها الماء يصير ملحن قال هذا المعدن فيه الخمس قلت والكبريت والنصر قال هذا واسع فيه الخمس فيه الخمس صاحب نيم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 سألته عن ما في بطيله سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت صفحات 40 واذبرجج وعن معادن الذهب والفضه هل فيها زكاه قال اذا بلغت قيمته دينارا ففيه القومس 43 قال ما عالجته بمالك ففيه مما أخرج الله سبحانه من حجاركه مصفا القمس صحيحة عمار بن مروان يقول سمعت عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنم والحلال والمحتصور الحرام داري وصاحب القروس الخنص بينما اخر موارد انه مثلا شوف الغوص مثلا مع له غوص يعني قيله انما لو كان في هنا سالت أبا عبد الله عن العنبر 108 وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس خلاصا انه ما وجدنا نصا يقضوا الباقي له نعم اكو في بعض النصوص الوارده في اموال الولنه واموال النصار قال يخرج خمساً ويطيب له قل لخمساً ويطيب له هذا التعبير وارد سأنا ما في أي باب ذكر أنه في أموال الضرماء و أموال المصالة المال المال, المال, المال, المال, المال. المال. المال, المال مثلاً قال يخرج خمساً ويطيب له يطيب له مي في ماكو خمسة آية تجري في صفتي والسبوت الاخر ما ينفي التصرف المكتوب ثبت فيه الخمس من حين ظهوري بعنوان انه معجب ثبت فيه الخمس بعنوان اخر لكن الثبوت الاخر لا يمنعك من التصرف لانه يجوز لك صرفه في ديونه السنة فبما ان الثبوت الاخر لا يمنع من التصرف اذا كلمة يصيب لا تنافي السبوت الاخر وعلى الحال يجوز لك التصرف فيه فما دام يجوز لك التفرق في كلمه يقيب لك لا تنافي السفر الآخر واضح؟ هذا ما يقال بعدين سألنا على ان هذه على أنه استبلال ثاني على ان انتو يا تقولوا بأن موضوع الخمس عنوان الفائدة يا تقولوا موضوع الخمس عنوان الكاسب إذا تقولوا موضوع الخمس عنوان الفائدة شليش تقولوا بأنه إذا اتخذ المعدن مكتبا ففيه خمسان يناقش حضائق القول اذا اتخذ المعد مكسبا مكسبا ففيه خمسان خمس المعد وخمس المكسب اذا المدار على عنوان فائدة Have it. مكسب وانتخェ مكسب على كل حال فيه خمسان هذا المجاش مثيل هو ان تقولوا بان المدار على عنوان فائدة هو اذا مدار على عنوان فائدة حصل عليه بتطفصل المعدن أو حصل عليه بطريقة الكسب على اي حال فيه خمسان خمس المعدن وخمس الفائده بعدين انتم الذين تقولون بانه اذا اتخذ المعد مكسبا فيه خمسان خمس المعدن وخمس الك ليش تقيد الخمسين بان يتخذ المعد مكسبا حتى لو لم يتخذ مكسبا على اي حال عليه خمسان خمس المعدن وخمس ما زاد على المؤونه فاذا التقييد بما اذا اتخذه مكسبا هذا التقييد لا وجه له على مبانيكم راضح. اما اذا انتم لا تقولوا احنا نرى ان موضوع الخمس عنوان الكس لذلك قيدنا إحنا. اذا اتخذ المعدن مكسبا نرى ان موضوع الخمس هو الكس فاذا إذا لم يتخذه مكسبا لا يجب الخمس الا بعنوان واحده هو عنوان المعدن اذا اتخذه مكسبا يجب فيه الخمس بعنوان عنوان المكسب وعنوان المعدن نرى ذلك مثلا اذا كنتم تقولون بذلك سنقول حمل الروايات الواردة على أن من استخرج معدن فيه الخمس على صورة من ي... من لا يتخذ المعدن مكسبان حمل على الفرد النادي في الصياغة ما جاءت داوي صياغة ما جاءت أنو شكل الروايات اللي سبقت. سألته عن المعدن قال ما عالجته بمالك ففيه مما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفاً الخمس هذه الرواية ظاهرها أن الثالث خمس واحد وأنتم تقولوا بأنه عليه خمسة شيء هذه الرواية نحمل هذه الروايات على صورة ما إذا لم يتخذ المعدن مكسباً نحمل الروايات التي تصرح لأن المعدن فيه القوم نحملها شنو؟ نحملها على صورة إذا لم يتخذ المعدن مكسباً فنقول بأن هذه الروايات اللي استظهر منها على ذلك نستهمل عرفي استلمت باقي ذا ما فيها بس الآن إحنا هذا يعني توجيه لكلام السيد بشكل علمي آخر وهو أنه هذه الروايات التي تصرح بأن المعدل فيه الخمس والكنس فيه الخمس والغوص فيه الخمس صحيح ليس فيها التعبير بأن الباقي له حتى يرد الاشكال السابقة أن هذا التعبير ما موجود فيه ولو كان موجود فيه ولا يتنافى مع ثبوت الخمس ثبوت لا بس بس لأن ثبوت الثاني لا ينافي التصرف فما هكذا لا نحن نستجل بسلال اندل هذه الروايات ظاهرها ان الثالث خمسة واحد وخمسة زين انتون تقولوا عليه خمسة شايف سوف هالروايات يقولونها نحمل هذه الروايات على صورة ما اذا لم يتخذ المعدن مكسبا لا يس عليه خمسة واحد يقول السيد هالشكل يقول يقول السيد العبار لا بد بسأل الشكل أنه حمل هذه الروايات الكثيرة على صورة ما إذا لم يكن المعد مقصداً لحمل على الفرد المادير، لأن المتعارف أن يتخذ المعد مقصداً، المتعارف أن يتخذ الغوص مقصداً، فحمل هذه الروايات على صورة ما إذا لم يستخدم مقصداً حمل على الفرد المادير، وحمل الرواية الواردة عن الإمام عليه السلام في مقام التشريع وجعل القانون على الفرد النادر ثلاث الظاهر الثلاثين ثلاث مقام التشريف وجاء القانون إذن هذا ببقى تحمل على المتعارف وبما أن المتعارف هو اتخاذ المعد المكسبين ومع ذلك الررائدات فيه, خمسة فيه خمس المغاتي خمسان هذا دليل عدم الخمس الثاني غير ثاني صار واضح؟ نعم وأما للقل ما بخصوصية في الكسب بين العنوانين وإن كان عموماً من وجان بين عنوان الغرص وعموم الكسب وعنوان الكسب عموماً من وجه لكن الظاهر ان الغالب الشائع في من يستخرج المعدن او الغوص اتخاذه مكسبا له وعليه فالقدر المتيقن من نصوص تخميس المعدن وان الباقي له هو المتعارف من استخراج المعدن تعني ما يكون مكسبان فلو كانت ثمة خمس اخر لما كان تمام الباقي له وإنما له ثلاثة أخماس فقط مع أن ظاهر تلك الأخبار أنه ليس عليه إلا خمس واحد وثمام الأربعة للأخماس الباقية كلها للمالي وحمل قوليه وحمل هذه الاخبار على صورة ما إذا لم يكتخذ المعلومة للمقسمان لك حمل على الفرد الناجر وهو خلاف ظاهره والجوال هذه في مقام البيان من هذه الجهه ان المعدن فيه خمسون اما في خمس اخر او ليس فيه هو مقام بيان من هذه الجهه هذه الرؤيه في مقام بيان من هذه الجهه ان المعدن بعنوان انه معدن فيه خمسون اما انه هل يثبت فيه خمس بعنوان اخر او لا ليس في مقام بيان من هذه الجهات حتى يستفاد منها النار. المساله 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها يعني زوجه يسوي عقد شرعي فانه بعض الزوجات يقول في الموضة علي أطبخ هو أغسل وانه وضع عقد إيجارة من الأول أنه يعقد عليها زوجات ثم يقول استأجرت في الطبق والغسل مثلا في مقابل كذا من بعض الزوج يسويها الشيء سوى عقد ايجارة مع زوجة حتى لا تشكل يوما من الايام بانه ليس لك حقا في الطبخ والنافق ومثلا والتغسيل وكذا الى <تصفيق> مثلا الاخر الهين فهو يسوي عقد ايجارة الا ان ترفضه المخدام مثلا شغال قالت حتى تسوي عقد ايجارة مثلا اي <تصفيق> <تصفيق> فإذا كانت تكتسب في بيت زوجها، ثالثة ومن طريق خدمة البيت تكتسب حس ويتحمل زوجها مؤونتها شرعا يجب عليها خمس ما يحصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة زي على زوجها فإن كان زوجها متحملا لماؤونتها فلا تستثنى من كمالها المال. أيها الحاصل يفيد. أليس استثنى من المأونة لأن زوجها زوجها متحمل لماؤونت ولو صرفت بعض أمواله في ماؤونتها. مع أن زوجها متحمل لمؤونتها صرف لا يليق بشانها فلا يستثنى منه الفان. صرف لا يليق بشانه إلا إذا كان يعني المدار هنا على العرف إلا إذا كان الخرف العام قائما على أن يتساعد الزوجان في الصرف الفان. بحيث يعد من ما يليق بها أن تساعد زوجها مثلا لذلك عندنا هذه المسائل الابتلائيه عندنا ما خذ بالك كثير من الزوجات المدرسات يساعدوا ازواجهم في المؤونه وفي بناء البيت وفي هذا هل يستثنى من خصوص الزوجه او لا اذا كان تعارف المجتمع على انه من شأنها بليغ وخصوصاً المجتمعات القديمه من شان الام ان تساعد ابناءها تنفق عليهم من أمواتهم عندما كانوا عائلة فقيرة طالبان في المجسمعات فقيرة أن الأم كنا حرفة أيضا حرفة ومهنة من خلالها تكتسب على نفسها وعلى عيالها مع وجود زوجها فمتعارف في شأنها هذا خطار إذا كان متعارف بريء فهي استثمار وإذا لكت المتعارف فهي الاستثمار إذن المدار على الصرف إن صرفت في المؤونه شكل نبوه أنه عبارة السيد الخوة هنا عبارة صحر العروش عبارة صحر هكذا المدار هكذا إن صرف زوجها وإن لم يصره جعل المدار هالشكل إن صرف زوجها عليها لاحظوا العبارات ثلاثة ثم عبارات اختلت في معناها من الثاني عبارة صاحب العراء الشكل يقول ان صرف زوجها عليها ما يستثمن اذا لم يصرف زوجها عليها تستثنى المؤمن هذه العبارة يقول السيد مو دقيقة خب اذا زوجها ما صرفه ما صرفك يستثنى ما يستثنى مو المدار على ان زوجها يصرف او ما يصرف المدار على انها هي تصرف او ما تصرف ترد زوجها ما صرف عليها اذن اذن ما صرفت فكرت على نفسها فلا اشكال بانه يجب عليها القوم اذن المدار ليس على العباره الاولى ان صرف زوجها فلا يستثنى وان لم يصرف فلا يستثنى وانما المدار على هكذا ان صرفت في المؤونه فيستثنى وان لم تصرف في المؤونه فلا يستثناء مدار على صرفها مو على سبيل هذه عبارة سيئة نعمل حتى العبارة ثانية مدقيقة هكذا ينضغي أقول عبارة إن صرفت على نفسها مع لياقته بشأنها يستثناء وأما إذا صرفت على نفسها ولم يكن لايقا بشأنها لا يستثناء فليس المدار على طرف الزوج ريس المدار على طرفين المدار على الصرف معكم الصرف <تصفيق> لا اقرم شاهد شار واضح المسألة الثامنة والاربعون نكمل هذه المسألة لانه حتى نصل الى قصر الجديد قسمة الخمسة مستحفة الظاهر عدم افتراط التكليف والحرية الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلف بالحرام والأرض التي يشتريها الذنمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ولو كان صاحب المال صبيا او مجنونا او عدداً صبي مجنون عبد اذا حصل غوص حصل معدن حصل كنز حصل حلال مختلف بالحرام حصل الأرض يجب عليه شهده وانما تكليفاً ما يجب عليه واضعاً يثبت الخمس في اموال التكليفاً لا يجب عليه الاخراج لانه تفع عنه التكليف مثلا في غير العاد طبعا ويجب على الولي والسيد يعني نحضر عنه اخراجه وفي عن لطيب مكاسبه في الاشكال انه الاحوال اخراجه بعد بلوغه دي افجال من صاحب الله ان الخمس يثبت على الصبيب والمجنون في امواله بالنسبة لأرباح المكاسب صبي عند أموات تتاجر بها لا من هذه الأموات استشكل صاحب له أنه يتعلم خوف من يقول بتعلق الخمس ومن لا يقول ما هو دليل؟ ما الحق كل شيء فقيا من يقول بأن الخمس يتعلق بأموال الصبيع طبعا بحثنا كله في الحكم الوضعي ما في الحكم التكليل وفي الحكم التكليل الأشخاص مرتفعاً عالم من يقول بأن الخمس يتعلق بأموال الصبيع قول عملاً بالإخلاقات واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأمن الله أنه سألت غنمتم عملي رجال والصبيعات ايها الناس اذا غلمتم شاء انت في سواء كان او غيره عملا بالاطلاقات وخصوصا محتقت سماع اوضع الخمس في كل ما افاد الناس الناس فيشمل الصبيعين بعد من قليل او كثير عملا بالاطلاقات الذي لا يقول بثبوت الخمس منه سيدنا الخمس ثلاثاً من المشكوة يقول له خمس ثالثة أمرار الصبي سيدنا يقول له ليش؟ يقول له عملاً بحديث الراحة رفع خلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن المائم حتى يحتلن. بحديث رفع القلم نقول يرتفع الخمس من قاع وضعنا تكليفين فاصلا ما يثبت في حقه شيء لا تكليف ولا بحديث ان قلت بان حديث رفع القلم ظاهر في رفع المؤاخذه يعني ما عليه مؤاخذه رفع القلم عن ثلاثة يعني ما كمؤاخذة على ذلك ال ثلاثة ما ظاهر حديث رفع القلم رفع المؤاخذة والمؤاخذه انما تكون في التكاليف لا في الوضعية فظاهر الحديث رفع الاحكام التكليفيه لا رفع الاحكام الوضعيه لأن ظاهره رفع المؤاخذه وأن المؤاخذة لم تكون عن تكليفيات لا عالوضعيات فظاهره رفع لا للوضعيات انقل قول السيد لا قلم قلم يعني شنو يعني أول ما كتب في الدفتر شيء لا تكلفنا راضر كل شيء ما كتب في الدفتر هذا ما نرفع القلم قلم بعين القلم يعني كل شيء في الدفتر من ما صار أشلون لا رفع ما كتب لا ظاهر رفع القلم عن ثلاثة أنه لم ينقش في دفتر التشريع بالنسبة إلى هذا الإنسان شيء لا تكليفاً ولا الله لا هذا ولكن يورد على سيدنا قدس سره انه شيء تقول أنت في الوضعيات التي لا أشكال في بوتها ولا انت تلتزم بعدما إذا تنجس ثوبه إذا لاقفه بالنجس يتنجسه ما يتنجس يتنجس أحد بعد يقول هذا الحكم الوضع ارتفع من داع لأنه حديث رفع القلم يرفع على الدكتر كنش في الدكتر ما كتب عليه هذا إشكال يتنجس بعد الحكم الوضعي بعد إيه هذا الصبي أثلث مال الغير ما يضمن قطعان يضمن قطعان يضمن بلا إشكاله والضمان حكمه وضعيه فلماذا لم يرتفع عن هذا الصدق مثلا سيدنا قدس سره يجيب عن ذلك بأن حديث رفع القلم وارد في مقام الانتناز من الشارع وتسجيل والمناسب للامتنان ثبوت هذه الأحكام لا رفعها يعني احنا ندور مدار الامتنان زين دور مدار الامتنان ثبوت الخمس عليه ولو وضعان خلاق الامتنان ورفع الخمس عن ولو وضعان موافق الامتنان وبما ان الحديث وارد مقام الامتنان فيناسبه رفع الحكم الوضعي فينا هنا فاذا لاقى ثوبه النجاسه فقلنا لا هذا ترتكي الامتنان لان النجاسه قذارات واقعيه فاذا تقول ترتكي لا يجب التفصيل ويعيش القذارات واقعيه خلاف الامتنان الراحون بل موافق الامتنان بالسفوطين كذلك اذا اتلف مال الغير اتلاف مال الغير اذا تقولوا ما عليه ضمان يناسب الامتنان عليه لكن خلاف الامتنان على غيره المسكين صاحب الماء فلو رفعنا الضمان عن الطبيب وخلاف الامتنان بالنسبة إلى غيره وهو صاحب الماء فنجد من باب الامتنان سنوه يثبت الضمان عليه وإحنا ندور مدامج الامتنان فإذا كنا فإذا كنا ندور مدار الامتنان نقول أولا الحديث موارد مقابل قولوا رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يسير طفع المجنون لا بد قليلا لابد علينا لا يمتنى علينا لابد تكليف المجنون قبيحان من باب القبر من باب الامتنان ارتفاع التكليف عن المجنون ارتفاع عقليا لا انه ارتفاع امتنانيا يعني الشيء اللي قاله أنا والماري قلتنا عليكم الا غبي دكان في المجنون غير لا يرفع مو مو بختار انه يرفع وما يرفع لما يتصور فيما اذا كان الوضع معقولا وبن معقول الرفع يقول رفع امتنان اما اذا الوضع غير معقول فلا يقول رفع الانسان عقليا قاريا هذه قرينه ثانيا بانه الرفع عن النائم شنو امتنانيا بخير انت ترفع الاحكام الوضعيه حتى عن النائم مقتضى مقتضى السياق هذا كما تلتزم بأن الخمسة يرتفع وضعا من مال الصبي. تعرف تلتزم بأن الخمسة يرتفع وضع المال ما ينفع. وقت النوم صار عنده روح ما عليه. لأنه صار هذا الرق وقت نومه. شكل مفوض النبت. مفوض هذا لا. معناه أنك تلتزم برفع الحكم الوضعي. لا إذا إذا صار حال النوم الحكم الوضعيته. فالتخليف قطعا لا يخلق الماء لكن الوضع يسلوك من اي باب هذا التكليف فالإذا لا دليل على ورود الحديث المقارن فالظاهر الحديث رفع المؤاخذة فيختص التكليفية دنوارية وبعبارة أدق وارد هذه العبارة في كلامه هو مهم وواضع اخر من اصوله وفقهه تعبير دقيق انه في الواضعينيات ما ثبت الحكم لفعله حتى لا تفعله ثبت الحكم بعنوان غير فعله بيان ذلك تنجس الثوب ما يرتبط الفعل المثلث من لاقات او به تنجس تعالش انت او ما فعلش حديث الراف يرفع شنو؟ يرفع الأحكام المتعلقة بالأفعال، مو الأحكام الثابتة بشيء غير الأفعال. طارئي، عدم ارتفاع النجاسة بحديث الراف، مو من باب أنه مثل ما يظهر من نهني، عدم ارتفاع النجاسة بحديث الراف، مو من باب أن حديث الرافارد مورد الامتنان، ورفع النجاسة لا يناسب الامتنان، مو من هذا الباب. عدم ارتفاع النجاة بحديث الراف من باب أن النجاة ما ثبتت بفعل مكلل حتى كتفي بحديث الراف، فإن حديث الراف يرفع الحكام الثابتة للأفعال أن النجاة ثبتت بعنوان الملاقات وهو فعل مكلل صرف، كذلك في الدعوان كذلك في الخمس، مستشحين صريخ، كلاما نأخذ وكلام جاب في النجاة من تفسير من أتلف المال غيره وهو اللهو. هذا ما يطلب في حتى لو كان بغير فعل منك بغير فعل منك حصلت لافما للغير بحيث نسب اليك يتعلق بالضبط تلافما للغير اذا انتسب اليك يكون موجبا للضمان سواء فعلته او لم تفعل كذلك في المقامه من رابح في ربعي الخامس ما تفعل شيء لا ما فعل شيء من ربح في رفع الخمس الحكم الوضعي هنا ثابت بعنوان غير عنوان الفعل فلا يرتفع بحديث الراب فوجه عدم ارتفاع الحكم الوضعي للخمس بحديث الراب وجهوا ان الخمس ما ثبت بعنوان الفعل حتى يرتفع بحديث الراب فالرابح وَعَلَيْهِ كلا خمسه في مال الصبي ولا مال المجنون كما لا زكاه فيهما فان النص خاص وان لم يرد في المقام كما ارتدال الزكاه الا انه يثبت في, في المقام كتاب الزكاه ورد ليس في مال اليتيم ذكرت يعني ارتفعنا اليد وأما في المقام مع المسخاص وحديث لا يرفع كلا لكرم وهذا هو الصحيح كما قواه في المدارك وإن كان المشروع الوجوب ولا فارق فيما ذكر بين الثلاث المتحدين وبين يعني تفسير صاحب العرواح غير أرباح المكاسب جزم بثبوت الخمس أرباح المكاسب استشكاله في الاستشكاله وارواح المكاسب ما معنى بان بأن حديث الرف يجري, يجري فيه جميع يا تقول حديث الرث ما يجري فك نفس في الجميع تفصيلك يا صاحب العروة بين أرباح المكاسب وبين غيره لا وجه له ترى نعم يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام ميكار مراكب أكون عند المشورة عند غيره في المال المختلط بالحرام يثبت ليش لأن هذا المال ليس له من قبل الخمس حلال اختلط بالحرام يعني جزء من هذا المال ليس للصبي ما عدم كونه ليس له فبحديث رقم ما يصير إلى بعان يقول بحديث رقم ما يصير إلى بعان مال ليس لي قال انه ليس لي الشارع كما سبق منا الشارع إنما جعل وجوب القمس في الحلال المختلط بالحرام من باب كفارة التكثير إذا اختلط حلال بحرام يفد باقر لو شو إذا أفرت متعمدا عليك كفارا إذا اختلط عندك الحلال بالحرام عليك كفاره أن تخرج الخمس من هذا الحلال المخرج سحكم ولاركي حقوق قانوني يبعثنا عنه منك. لكن نريد أن نقول في المقام هكذا أنه ثبوت الفم في الحلال المختلط بالحرام من باب التطهير فلا يفرق في بين كونه صبيا او كونه غير صبي على احتاج يحتاج هو يطهار بعض هذه امور واقعية وهذه الامور واقعية ما يفرق فيها البلوغ وعدمه مثل لو غصب مال الغير اذا غصب الصبي مال الغير ألا يثبت في ذلك في الضمان للغير هنا ايضا اذا اختلف عنده بحيان المخلطة بالحرام بد من تطهير ماله وتطهير ماله بالخمس فهنا الخمس حكم وضعي جعي من ذاك